بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الصلاة كيستي قرأتي قرأني إيرثون برباك سهلا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوصوراتك قرأن صورة سنيروه كذلك قريبا لكي فيه وقعي وقعي فيه وقعي فيه وقعي فيه وقعي وقعي فيه وقعي فيه وقعي فيه ومع رقهم قبر كيف رسول ربي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنين قعي فيه سينان بموسى يتفيه دبة أكتمت دي سنيه ارغانا ركوع غدان رسول ربي امس سورة أعراف سلات كيف تتقرأ في صلاه المغرب كي ستقرا الرسول غري سي ركعه الاولى تقرا ني تتي انتو لما تتقرا انجهو سورة متكدان قدني اللي يقراو الن متاها يوجدي جه سنمو بري دار حديثا جبيري الممتع بالرعوده كما كي ستي رسول ربي سورة الطور المغرب كي ستي تقرا لا جهجر. أقسم رسول ربي صلى الله عليه وسلم قيسان الرّهوباتمة صورة تقيو قرآن أدن قودني أولع في آخر ركعة أولع في ركعة لما ترتّي قراورة. سنة الرسول سلعة مغربية كثتي صورة وجه جبابدو قراورة. صلاة فجري كيساتي أمو سورة إتدارتو قرأونا إشاقي زهري في أسرى كيساتي أمو سورة وو لقا ججرتو قرأونا حديث أبي هريرة كيساتي أبي هريرة أنم وهي وجينه نسالة أني نما سلاطة إساء رسول ربي اتفكت كيسو إبال الرجل فجري سورة إتدارتو قرأة مغرب كيساتي سورة ججبابدو قرأة إشائي كيساتي أمو سورا ولدخا كيساتي قرآ جدا. معنى زوري ظهري كيساتي اللي سوراني قرآني أفرا كيساتي اللي وهي وهيني قرآني غرون دير السنججور. نمن إماماتوكو سورا ليرتو قرآو يوبرباده نما إسادو بجروم أمواتي همون قضاء صلاه التين 3 الى 9 سلا سنه مد ثورار هرتو قرءه قطا رسول ربي صلاه و نمتن همني جباب صوتج على ملائنه ما يرو صلاه نمتقو يو امام نساء يو دیرسا امام ني دیرسا سن ددبي ركوع وحيت ارگم تيجه دیر راحكته يو صلاته ادفي جو قنم قرادي مفاتيه برا تري ركوم نمن صلاتو دباب سين نمن صلاتو قبا دیرسي اكنم هيتو گدون انبر باچي را كاي تانتو ساساني غدي غو ده وال جرا ايرن درجه اي سي ايغي صدر كاي في اكتا تشودر را غغبابسا غغبابسا اكتا تي قرايچا رسول ربي يرو الجولن مسجدها حاتي في مالك رسول ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمت جبسا جدتوا يصحبا والغايني أرقا دفني سلاتنين يو كان صبق فراتي إيقار ربي صلى الله عليه وسلم حال معمومة إيقو برباكس جدتوا إمام نمت جان سلاته جدو قراتي جدو مانان كانا ادروكو انغوني قراتي گيسه حفور بافتو قباغا حفور بافتے اولديف پتوتا كالتا اتو دابتو قباچا هاگنا دابتاچاو دو ہنتہن حگوم حفور بافتے اولديف پتوکا دابتو اكم قرع اجروم گلتجل بت قد انترجتو کناف جچہ ترتیبا کنا ای گتانی صلاتن تكبيرة الانتقال جدت تكبيرا واجباتي ثم رسول ربي صلى الله عليه وسلم الله أكبر جلني نمان اللي الله أكبر جل آه. وفي اللي أقصت إرات الرسول أقن ثلاثة ثلاثة جلني يو إمامني الله أكبر جل إثن اللي الله أكبر جل آجل. تكبيرة الانتقال تجنتني واجبا لها تاتو يو دقة نمراقوت سجود سهويتنا مع بكبوت ججو تكبيرة الانتقال جنو هم نتكر جهم نتكات دبرني فكين يفوي تجدي ججو أهدي من الله أكبر جل عزيز دائما نمتي تكبيرة الانتقال جنتسم وإذا سجد سجودا يقارب الجنن لله اكبر جلن والجلن مسجودا تنين تكبيره الانتقال جلن دي. يسين واجبا يودا ذتن سجود السهو بورا نمرى كفتيك جود درسين تاراء في دابتتي درسيتي انتن هقولت دي